وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا اي واتوا ولا امتا يومئذ يتبعون النار لا رواء ولا ظل يومائذ يتبعون لا تسمع إلا همسا يومئذ يتبعون الداعي لا عواج له وخشعت الأصوات للغرمان فلا تسمع إلا همسا يومئذ لا تنفع إلا لَهُ الرَّحْمَنُ الْعَظِيمُ يَوْمَئِذٍ لَّا تَنفَعُ الشَّفَاعَةُ إِلَّا لِمَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ الْعَظِيمُ إِلَّا مَنِ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَرَضِيَ لَهُ طَوْلًا يَعْلَمُونَ مَا بَيْنَ ولا يحيطون بعلمنا وعلى ات الوجوه للحيرقيوم وعلى ات الوجود للحيرقيوم وقد خاب من حملوا الظلم ومن يعمل من الصالحات وهو والمن يعمل من الصالحات وصرفنا فيه من الوعيد وصرفنا فيه من الوعيد لعلهم يتقون لعلهم يتقون أو يحدث لهم ذكرا فتعالى الله قُلْ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا